بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلق المؤمنون الذين هم في طناتهم خاجعون والذين هم عن النهو خلدون والذين هم من الزكاة فاعلون والذين هم لفوجين خافضون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم والذين هم على طلواتهم مخافضون أولئك هم الوارثون الذين يرسون الفرد وسهم فيها خالدون ولقد طلقنا الإنسان لَكِنْ مِنْ خَرِيفٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ قَفَتًا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المفقة عظاما فكتونا العظام لحما ثم أنشأناه طلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين ثم إنكم بعد ذلك يوم القيامة تراثون ولقد خلقنا فوقكم سبا قرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء وإننا على الزباب به فأنشأنا وجل وت تدخل من فور زينة البذوب الدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام إرض نستك منا في فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا الا بشر مثلكم يريد يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه, ملائكة ما سما قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا اليه ان اسمع الفلك باعيننا ووحدنا فاذا جاء امرنا وفردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني من في الذين ظلموا إنهم مضرقون فإذا استويت أنت ومن ما كان الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب آزلني منزلا مباركا وأنت غير المنزلين إن في ذلك فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوضي الذين كفروا وكذبوا بنقاء الآخرة وأثرفناهم في الحياة الدنيا ما ها وإنكم إذا لخاترون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيا هيئة لما تردون إن هي إلا خياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن ببلغ قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادين فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناه غساء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قولا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا أرسلنا كترا كلما جاء أمة ورسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلنا فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أَرْسَلْنَا موسى وأخاروها مرون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستجبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أن أمنوا لبجر مثلنا وقوموا ما لنا فكذبوهما فكانوا من المملكين ولقد آتينا موسى الكتابا عنهم يهتدون وجعلنا بها مريم وأمه آية وآويناهما إلى وضوة ذات قرار ومعين يا الَّذِينَ الرسل كلوا من الطيبات وَإِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أمة واحدة وأنا ربكم فتقون فتقصروا أمرهم بينهم ذرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم ختاحون أيحفظون أن ما نهدهم به من مال نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشيه ربهم مسبقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم ربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اولئك يسارعون في القراءات وهم لا سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يؤمنون بل قلوبهم في غرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا آمنون حتى إذا أخرنا مترفين لا تجعوا اليوم إنكم لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكفون مستكبرين به سابرا تنجون افلم يتدبروا القول ام جاء مَا ما لم ياتي اباهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم مكرون ام يقولون نبي جن بل جاءهم تروم كارهون ولو اتدى الحق أوى أول السماوات والأرض ومن فيه بل أقيمهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تتأم فرجا ربي خير وهو خير رابطين وإنك لتنعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن القراط لناكمون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم أجدوا في قريانهم يغنمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكاموا لربهم وما يتبرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد إذا وهو الذي أنشى لكم السماء والأبصار والأخذة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحني ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا توقفون فلقاموا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مدنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد عوزنا نحن آباؤنا هذا من قبل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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيع ولا يجاو عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسخرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتغذ الله من ولده وما كان معه من إله إذن نذهب كل إله بما خلق ونعنا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى رب إما تليني ما ينوذون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا ولا أن نريك ما نعلمهم لقادرون اذفع بالنتي هي أحسن السيدة نحن أعلم بما وقل رب أعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون لعني أعمل صالحا فيما ترس كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراءه برزق إلى يوم يبعثون فاذا لقوا الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت فأولئك هم المفلحون ومن خطفت مواده فأولئك الذين قتلوا أنفسهم في جهنم خالجون تلفقوا ذوها النار وهم فيها كارحون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 ويقصأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير واطمين فاتفدتمهم سخريا حتى ان فانساوكم ذكري وكنتم منهم شوقتون <تصفيق> اني جديتهم اليوم بما صبروا انه هم الفائزون <تصفيق> قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوم لو بعض يوم فاسأل العازين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفقشبتم أَنَّمَا خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا تردون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر لا مهان له به وَقُلِ رب ذُو فَضْلٍ وَبَخًا وَأَنْتَ تَظُنُّهُ أخذكم بالما رأسكم في دين الله إن كنتم ترمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزالي لا ينفع إلا زالية أو متركة والذين يرمون المؤصنات ثم لم يأتوا بارض وتجودا فلرجوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأطلقوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أجواجهم ولم يكن لهم سوداء إلا أن فتر فشهادة أخذهم فشهادة أخذهم أرضوا بالله والغامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ذا شهابات بالله إنه لمن الكاذبين والغامسة أن غضب الله عليها إن كان وَلَوْنَا قَدُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَخْمَتُمُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ خَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِبْتِ عُصْبَةٌ لَا بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما افتتب من الاثم والذي تولاك بقوم له عذاب عظيم لولا اجتمع شروظا المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا لولا جاءوا عليهم أربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ونفقونه بألسنتكم وتقولون بأبوالكم ما ليس لكم به علم وتحكمونه وينه وهو عند الله عظيم ولولا إذ تنأتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بردان نظيم يعجبكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآمنين وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم إِنَّ الَّذِينَ يحبون أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في, فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ولولا لظل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأبى بالضجاع ولولا قضى الله عليكم ورحمكم ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن, ولكن الله يذكي من يشاء والله سميع عليم ولا من الترك ان يؤتوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليغفروا وليصفقوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم الذين يرضون المقصنات الغافلات المؤمنات العلوم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب النظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوقفهم دينه الحق ويعلمون أَنَّ الله هو الحق المبين القبيثات للقبيثين والقبيثون للقبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات لم تجدوا فيها أفدا فلا المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لهم إن الله غبير بما يسمعون وكل المؤمنات يغضبن من أبصار ويحفظن فروجهم ولا يبدي زينتهن إلا ما ضرر منها وليضربنا بخورنا على جنوبهم ولا, ولا يبدين دينتهم إلا لبعولتهم أو آبا Oh, مَسْكُونَنَ لِثَبَتِهِمْ وَأَرْضُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يكرهن فَإِنَّ اللَّهَ من بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمستقيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب جري يوقد من شجره مباركه زيتونه ولا لا شرقيه ولا غربيه يا زيتها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويكرم الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت الأبنى الله أن ترفى ويجر اسمه يسبق له فيها بالهدو والآصال رجال لا تلهيه امتدارا تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجد يوم الله أعطن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرضق من يشاء والذين ظن اهمالهم كذاب بضياع يحبه الضمام ما حتى اذا جاءه لم يجلب شيئا ووجد الضافع والله سيء الحساب أو كظلمات في بحر المجل يرشاء موج من فوقه موج من فوقه سقاب ظلمات فَذِكْرَى وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِنْ النور أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَنْ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْقِطْفَٰنِ والله عليكم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله البصير الم تر ان الله يهدي سفارا ثم يؤلف بينه ثم يجعل نورك من فترى الورق يخرج فَتَرَى الْوَادِفَ يَفْضُّ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ النَّسْمَاءَ السماء من جبال فيها من فَنُصِيبُهُ فيصيبه يَشَاءُ به من يشاء يكاد ثلاث يذهب بالأبسار يخذب الله الليل والنهار إِنَّ في ذلك العبر سلء للأبسار والله خلق كل ذات منهم من يمشي على ذقري ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أرض يخلق الله ما شاء إن الله على كل شيء قدير لقبي أَن ونزلنا آيات مبينات والله الذي من يشاء إلى أخراق مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطرنا ثم يتولى فريق وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلى فريق منهم مردون وإن يكن له الفق يأتوا إليه المسهين أفي قلوبه أم يرتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دوا إلى الله وَلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ هُمُ بالله إذا أنما جن الأموات هم قل لا تقسموا طارق عوف إن الله ربي بما تؤمنون قل أطيع الله وأطيع الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فإنما عليهم ما قمل وعليكم ما قملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما عن الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعموا الصالحات في الأرض كما استقبل الذين من قبلهم, قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد يبدل النوم يعبدونني لا نسركونني شيئا ومن كبر بعد ذلك دولائك هم الفاسقون وأقيروا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ وأقيروا الرجول لعلكم تُرْخَى لا تحسبن الذين كفروا موجزين في الأرض ومأواب النار ولبئس المصير يا ايها الذين امنوا ليستأذن ومنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحروم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث مرات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعدكم على بر كذلك ربهم الله لكم الآيات والله عليم خكيم وإذا بلغ الأطفال بل <majadenlaughsEsže203> <نضح。Sch> <الم apology> <natuurlijk> يستأذنوا كما استأذن الذين <لن الراق علي> من قبله كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم خفيل والقوائر من فليس عليهم نجناق إن, أن يضعن ثياباً غير التبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سيء عنه ليس على الأعمى خرجوا ولا على الأعرج خرجوا ولا وَلَا لَا أَن أَنْ ليس عليكم ذناك أن تأكلوا جميعا أو أشتاكا فإذا دخلتم بيوتا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا مغهوا على أبد جامع لم يجابوا حتى يشتأذنوه إن الذين يشتأذنون كؤلاء الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله أفور رطيم لا تجعلوا دعاء كنراء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليعبر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات قَدْ يَا لَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ نُرْجَعُنَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يستجد ولدا ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقدره تطبيرا وتغذوا من دونه آلية لا يصل شيئا وهم يخلقون وتدعوا من دونه آلهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن افتروا وأمانه وعليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطر الأولين اكتتبا فيكنا عليهم وراره ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لولا لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كلب أو تكونه جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يتطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء تحتي الأنهار ويجعل لك كثورا بل كذبوا بالساعة وأعقدنا من كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سنعونا تضيبا وإذا ألقوا منا مكانا ضيقا مقرنين لأورو نالك تبورا لا تدعوا اليوم تبورا واقدا كَثِيرًا قُلْ كثيرا قل أذلك خير أم جنة الكرب التي كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك رعبا مسؤولا ويوم يحفروا وما يعبدون منه أولئك الحباب هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبهيننا أن نتجد من دونك من أولياء أولاك ولكن متعتهم وآباءهم خرتان سد وكانوا قوما منذورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نفرا ومن يظن منكم نزقه عجابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأشواق وجعلنا ذرزكم لبعض فتنة أتفرون وكان ربك مصير